صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب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 يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا النَّاسِ الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مِن عاقبة كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا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 تَفَكَّون وَمِنْ آياتاتِهِ خَلقُ السَّمواتِ وَالأَغْضِ وَاختِلَافُ أَْلسِنَةِكُم وَأَلوَانِكُم إِن فِي ذَالِكَ لآياتاتِ للِعَالِمِين وَمِنْ آياتاتِهِ مَنَامُكُم بِالَّْلِ وَنَّهَارِ وَبَتِ لَّيِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ, فيحيي به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا